Külli kulları kendi kendilerine kendi kendilerine kendi kendilerine kendi kendilerine kendi kendilerine kendi kendilerine kendi kendilerine ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء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 سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نزير قالوا بلى قد جاء نا نذير فكذبنا وقرنا شيء إن أتم في ظل كبير فقالوا لو كنا نسمع أو اصحاب السعير فاعترسوا بذنبهم فشحقر لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير